أتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعذّ حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو فارقهن بمعروف وأشهد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 إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والله يئسن من المحيظ من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة, فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحظن وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن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 وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُوا سَعَةً مِنْ سَعَتِهِ وَمَا قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا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 الباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا ورسولية عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور وما يؤمن الله ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثله يتنزل للأمر بينهن لتعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحفظ بكل شيء علما.